كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ كَذٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ وَاسْتَبَقَ البَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَى سَيْفَهَا نَذْلَبَ قَالَ مَا جَاءَكُمُ أَن أُرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءٌ إِلَّا أَن يُسْجَنَ إِنَّ إِن يُسْجَنَ الْعَذَابُ أَلِ دنيا نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصو قد من قبل ان كان قميصو قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وان كان قميصو قد من دبر تكذبت وهو من الصادقين فلما راى قومه قد من دبر قال انه من كيدكم ان كيدكم عظيم واستغفر رباك انك كنت من الخاطئين وقال نشوة في المدينه امراه عزيزه تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب اننا لنراها في ضلال مبين